يرخص لك يا وطن الغالي كل مالينا ملك ايديك مرفوع رياتك في العالي رعي الكون الله يحميك يرخص لك يا وطن الغالي وطني حبيبي بلدنا الغالي أروحنا بنهديها إليك بعزيمة وإسرار والتفاني بالعمل انحقق أماني حنرويها بعلمنا زي روادها بيها نزرع بشمخنا بواديها ايد مع ايد ننشد اغانينا وشموع الاحرار تغسينا وبلدنا نضمو في عانينا الارض العطشة حنرويها بعلمنا زي نروا بيها نزرع بشمخنا وحياتي دايم لا لا لا ما نسى اللي دايم لا لا لا ما نسى عطرك يا بلاد الحره وطني حبيبي بلدنا الغالي ارواحنا بنهديها ايديك عزيمه واصرار رح يحلى عهد علينا ما يوم نتخلى عن حقنا في هاوية ودولة يشهد علي كلمتنا المولى مهما الموج العادت حيالة نور الفجر طارقنا حاين لا مستغلنا أكيد رح يحلى طني حبيبي بلدنا الغالي اروح العالي را الكون الله يحمي وطن حبيبي بلدنا الغالي ارواحنا ابني